بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع المحاضرة الثالثة في هذه الممسية وهي محاضرة الشيخ نبي الناصر حفظه الله في موضوع الشمائل المحمدية ودلائل النبوة فليتفضل جزاء الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 يا أيه الذيينَ آم تَبُ اللهَّه حَق قاتت وَلا تموتَُّ إِللاا وَأَننتُم مسلمون يا أيه الناسَّاسُ التَّقُ رَبكُم الذي خَلَقَكُ منِ ننفسْسم واحد وَخَلَقَ مِنْه زَوجهَا وَوبَث مِنْهُم ررجالًا كثيرَ وَنِساءاء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 فإن الله تعالى قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم بأنه في أعلى مراتب الأخلاق الفاضلة وفي أسمى مصاف الأداب فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم عليكم السلامة وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسفته وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي لفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وروى النسائين والبيهقي أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توقفت, توقفت فقالت للسائل أتقرأ القرآن عن... أتقرأ سورة المؤمنين اقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 فهذا هو خلق النبي صلى الله عليه هو المؤمن الخاشع المزكي الحافظ للعهود الحافظ لفرجه الذي يرث الفردوس عليه الصلاة والسلام فما من أمر أمره الله تعالى به إن لم وما من أمر نهاه الله عز وجل عنه إلا انتهى عنه عليه الصلاة والسلام وإذا قرأنا القرآن وجدنا فيه آيات كثيرة تحث على مكارم الأخلاق وفيه آيات تحث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص ولا شك أن الخطاب يشمله ويشمل أمته يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ما عفى من أخلاق الناس ويأمر بالمعروف وكان يعرض عن الجاهلين وإذا قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح فالنبي صلى الله عليه وسلم ممتثل لأمر الله عز وجل وإذا سمعنا الله عز وجل يقول في محكم تنزيله إن الله يحب المتوكلين ويقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فإننا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المسبحين بحمد الله ونعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين فإنه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن يمتثل لأوامره وينتهي عن زواجره يقف عند حدوده وإذا قال الله تعالى إن الله يحب المتقين فنبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين فهو أدقى خلق الله لله وإذا سمعنا الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإننا نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل التوابين وأفضل المتطهين فقد كان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة أستغفر الله وأتوبه وقد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطهرهم وأطيبهم بل كان عرقه صلى الله عليه وسلم يتحدر على وجهه كاللؤلؤ هكذا وصف وكانت رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم أطيبا من الطيب حتى إن أم سلمة رضي الله عنها كما سبق كانت تجمع عرقه عليه الصلاة والسلام بقطنة فتعصره في طيبها حتى يزداد طيبا وحتى يزداد نكهة وطيب عرقه صلى الله عليه وسلم وطيب رائحته دليل على طيب باطنه عليه الصلاة والسلام وإذا قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإننا لا نرتاب ولا نتردد في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد على وجه الأرض من يجاريه في إحسانه ولا من يضاهيه في عطائه فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من يتوكل على ربه وكيف لا يكون كذلك وهو يسمع قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين وهو الذي قال لبلال رضي الله عنه أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا وهو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلا فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلف ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس ولهذا كان يعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي غيره وقد كان الأنصار رضي الله عنهم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين يسلمون من أجل المال ومع ذلك كان إذا قسم عليه الصلاة والسلام راعى ضعف الأعراب وراعى قوة إيمان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا لما بلغه عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات حين جمعت الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم شيئا جزيلا كثيرا من المال ولم يعطي الأنصار شيئا فتحدث الناس وتكلموا فكأنهم لاموا النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبوه على هذا الصنيع فبلغه خضرهم فجمعهم عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس تأديبا لأصحابه وأمته فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم واعظا لهم أما ترضون أن, أن يذهب الناس بالشاء والإبل يحوزونها إلى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله فبكى أصحابه رضي الله عنه وقالوا الله ورسوله أمن وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بل لخاصة أصحابه أنه يعطي رجالا ويمنع آخرين والذين يمنعهم أحب إليه ممن يعطيهم وذلك لما جعل الله عز وجل في قلوبهم من الإيمان لأن الأعراب لا شك أن في قلوبهم من الجزعة والضعف والاحتياج وضعف الإيمان ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمنحهم أكثر من غيرهم حتى يستميل قلوبهم إلى الإسلام ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاء فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين غنما لا تعد ولا تحسن فذهب الرجل إلى أصحابه وقال يا قوم أسلموا عجلوا بالإسلام فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هكذا كان كرمه صلى الله عليه وسلم وهكذا كان جوده عليه الصلاة والسلام ولهذا لما قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم في غزوة حنين بين الناس بين المسلمين واعترض عليه أحد المنحرفين الضالين عن سبيل الحق وهو الذي يسمى بحرقوس ابن زهير ويعرف بذي الخوي التميم وقد وصف في الحديث أنه رجل ناتئ الجبين وأنه رجل كث اللحية, اللحية حليق الشعب فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل وهذا لجهله بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ويحكا لقد, لقد خبت وخسرت إن لم أعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي يعدل بعد الله تبارك وتعالى ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء كيف لا تأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع الدنيا الزهيد والله تبارك وتعالى قد ائتمنه على وحيه فلا يزيد فيه كلمة ولا ينقص منه حرفا واحدة هذا الرجل لما قال ما قال أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأسه ويتخلص منه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن قتله فهذا من حلمه أيضا عليه الصلاة والسلام إذن لا بد نعرف أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس أخلاقه وهو أكمل الناس عقولا ومن تدبر سيرته صلى الله عليه وسلم وسياسته للخلق وصدق ظنه عليه الصلاة والسلام وقوة نظاره للعواقب ومجاهدته لنفسه صلى الله عليه وسلم واجتنابه للرذائل وإقباله على الفضائل بشتى أنواعها وطالع جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه صلى الله عليه وسلم وما اجتملت عليه شخصيته أدرك إدراكا يقينيا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وأنه مؤيد من عند ربه جل وعلا وأنه أوفر الناس عقلا وأنوارهم قريحة وأسلمهم فطرة وأن خلقه العالي لا يمكن لأحد أن يساميه ولا أن يقاربه فقد كان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في الأخلاق الفاضلة ولهذا ما ترك أصحابه رضي الله عنه ما تركوا شيئا من أخلاقه الفاضلة الحسنة الطيبة إلا وقد ذكروا وبينوه للأمة فمنها من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الحلم والصبر والاحتمال فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبق من الرسل الذين ابتلوا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدر وهو سيد الصابرين وقد كان صلى الله عليه وسلم حليما يعفو ويصفح ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه, عنه, عنه, عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أدعوا على المشركين لأن المشركين كانوا أذونهم فقد شردوهم وأخرجوهم من ديارهم وقتلوا من قتلوا منهم وقد بلغ منهم البلاء مبلغا عظيما بليغا ومع ذلك ماذا قال علينا صلى الله عليه قال, قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة هكذا قال عليه الصلاة والسلام ولما جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو مستظل بالكعبة عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فقال صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيضع في حفرة ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيجعل نصفه ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط حديد ما دون لحنه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه فكان يحثهم على الصبر ثم قال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجل فالإسلام ينتشر بفضل الله ويتم هذا الأمر تماما وتعم دعوة الإسلام مشارق الأرض ومغاربة بل تعم الأرض كلها ولكنكم تستعجل فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر ويربيهم على الحلم ولما كان صلى الله عليه وسلم في الطائف وقد لقي بلاء شديدا من الناس ورفضوه بعث الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فجاء جبريل عليه السلام فقال إن ملك الجبال يستأذنك فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة فعل فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعمد الله ولا يشرك به شيء فهكذا كانت رحمته بالناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولهذا كان ألد أعدائه يشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم وبأن رحمته لا يمكن أن تسامع فقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد استظل في ظل شجرة وعلق سيفه في أحد أرصانه وهذا الرجل يقال له غورث بن الحارث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون فأخذ ذلك الرجل سيف النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من قيلولة فقال يا محمد من يمنعك منه فقال عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين وهو الذي وعده الله عز وجل أن يعصنه من الناس والله يعصنك من الناس قال الله فارتعب الرجل وارتعد وسقط الصيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني رجل جاء يريد قتله فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كن خير آخر فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فركه وشأنه عنه فذهب إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس هذا رجل مشرك كافر عدو للإسلام نيته أن يقتل, أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يتمكن من ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل فرجع إلى قومه فاعترف أن رسول, رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم هو خير الناس, الناس. ولا أحد يساويه, يساويه في خيريته إذن هكذا, هكذا كان صبر, صبر النبي عليه وسلم وهكذا كان حلمه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح أن المرأة التي وضعت السمة في كتف الشات وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكتف وأكل معه أبو بكر رضي الله عنه وأكل معه بشر بن البراء بن معرور وجمع من الصحابة وقد كان أكثر الصم موضوعا في كتف الشهر لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع يحب الكتف فلما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث أو أنطق الله عز وجل تلك الكتف فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها محشوة بالصم فلما سأل المرأة اليهودية التي سمته وقال ما حملك على ما فعلتي قالت إنك تدعي أنك نبي فإن كنت نبيا عصمك الله يعني لم يضرك هذا السن وإن كنت كاذبا هلكت واسترحنا منه فماذا فعل المبي عليه الصلاة قال علماء تركها وشأنا كأنه قبل عذرا ولكن لما مات بشر بشر براء ابن معرور رضي الله عنه وأرضاه قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاصه لهذا قال العلماء لو لم يمت بشر لتركها وشأنها لكن لما مات فإنه يجب أن يقام عليها الحد الذي هو القتل قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباء امرأة سمته وكان ذلك السم قد بعثه الله عز وجل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عصمه منه أولا ليزيد في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلماء حتى يكون شهيدا ونبيا ورسولا فكان صلى الله عليه وسلم يقول حين قرب أجله ما زالت أكلة خيبرة عادني أي تأتيني لعداد تأتي وتذهب يعني يأتي ألمها ويذهب ثم يأتي ثم يذهب قال فهذا أوان قطاع أذهب يعني العرق الغليظ الذي يعلق به القلب فكانت سببا في وفاته صلى الله عليه وسلم حين جاء أجل عليه الصلاة والسلام إذن من نظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته مع الناس أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس بالناس وهو أكرمهم وهو أفضلهم عشرة عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يشبه صلى الله عليه وسلم في كرمه وجوده بالريح المرسلة ولاش كان الريح المرسلة لها منافع كثيرة فإنها يعني تلطف الجو وتلقح الأشجار وأيضا يعني حتى الريح هذه تساعد على نضج الثمار يعني أحيانا الثمار تكون غير ناضجة فإذا مرت بها الرياح اللطيفة في الليل أصبحت وهي ناضجة فكان صلى الله عليه وسلم يشبه في كرمه وفي جوده بالريح المحسنة فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وهو أحق بقول القائل تراه إذا ما جئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سأل هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساهل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سوء إلى شيئا فمنعه ما قيل له يا رسول الله أعطي فقال لا بل كان يجيب صلى الله عليه وسلم من سأل فإن يجد فإنه يرده بقول معروف إذن قلنا إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن طرق جميع تفاصيلها ولكن نأخذ منها مبذاً يعني أشياء يسيرة نعرف بها قدر النبي صلى الله عليه وسلم أما حسن عشرته صلى الله عليه وسلم فيكفينا في ذلك ما قاله أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين في السفر والحضر وهو خادم يعني ليس ولداً للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قريباً من أقاربه وإنما هو خادم فقال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين في السفر والحضر فما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا ولا قال لي شيء لم أفعله ألا فعلت كذا أن ينظر أدى بن عليه الصلاة والسلام مع خادمه وهو صغير في السن ومع ذلك ما كان يعاتبه في شيء ما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا, ألا فعلت كذا هكذا كانت عشرته صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس معاشرة وربما كان يؤتى بالهدية صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى صواحب خديجة رضي الله عنه وهي زوجته التي ماتت وفارقتها هناك نساء أو نسوة كنا صواحب لخديجة وكنا يحببن خديجة رضي الله عنها فما نسي النبي صلى الله عليه وسلم لهن هذا الفضل بل كان يتذكرهن ويبعث إليهن بالهدايا لأنهن كنا يصحبنا خديجة رضي الله عنها التي هي أول نساء إيمانا به صلى الله عليه وسلم وهي التي أيدته وناصرته بما آتاها الله سبحانه وتعالى من مال وهي التي أخذته إلى ابن عمها ورقا الذي قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى حين أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الشخص أو الرجل الذي جاء إليه فقال يا محمد اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني غطة شديدة ثم تركني ثم قال يا محمد اقرأ فقال ما أنا بقارئ إلى آخر القصة لما سمع ورقة ابن نوفل وكان من علماء أهل الكتاب وكان يقرأ في الكتب قال هذا النموس الذي كان ينزل على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لذا كانت يعني خديجة رضي الله عنها تسل النبي صلى الله عليه وسلم حين أصابته الخشية والمهابه حين نزول علي الوحي عليه أول مرة فقالت كلا والله لا يخزيك الله فإنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فاستدلت برجاحة عقلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصيه الله لأنه لا يفعل إلا الخير لا يفعل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى إذن هذا فيما يتعلق بعشرته صلى الله عليه وسلم أما شجاعته ونجدته صلى الله عليه وسلم فإنه كان أقوى الناس وأشجعهم ولهذا قال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أقوى الناس قلوبا وأشجعهم وأصبرهم على الجلاد قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس ودارت رح الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني في غزوة حنين لما انهزم الناس وانصرفوا وولوا مدبرين بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جمع يسير من أصحابه وهو على بغلته الشهباء يتقدم بصدره نحو نحور أعدائه وهم يعدون بالآلاف وأحد أصحابه يأخذ بنجام بغلته حتى لا تذهب والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم غير مدبر بكل قوة وشجاعة وثبات وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب هكذا كانت شجاعة وصلى الله عليه وسلم وقد ثبت في هذه الغزوة أنه أخذ حفنة من التراب فألقاها في وجوههم فما بقي أحد من المشركين إلا وقد أصابه في عينيه من ذلك التراب يعني كل واحد من المشركين قد شغل بعينيه لما أصابه من التراب الذي القاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفنته وهذا من آياته صلى الله عليه وسلم يعني من دلائل نبوته ومن الأشياء التي أيده الله سبحانه وتعالى بها وهي من المعجزات الظاهرة وجاء في حديث آخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سمعوا هدة يعني سمعوا صوت يشبه صوت, من صوت الجيش الذي يريد أن يهاجم ففزعوا يعني كل واحد من أصحاب النبي صلى الله فزع إلى سلاحه, إلى سلاحه إلى سيفه أو إلى نباله أو إلى رمحه وركبوا خيولهم وذهبوا يعني ذهبوا تجاه ذلك الصوت فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت يعني هو الأول الذي خرج من بيته على حصان لأبي طلحة رضي الله عنه وقالوا إنا لوجدناه بحرة وكان يبطأ يعني هذا الحصان كان بطئا في سيره فلما ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار أسرع ما يكون من الخير وقد ركبه صلى الله عليه وسلم وهو عري يعني هذا الحصان ليس عليه سر ولش كان الحصان إذا لم يكن عليه سر فإن صاحبه لا يتمثل ومع ذلك فلقوته وثباته وشجاعته كان أسبق الناس إلى ذلك الصدر وكان راكبا على حصان غير مسرج فهذا من أكبر الأدلة على قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شجاعه ومهما أردنا أن نتحدث عن أوصافه الخلقية فإننا لا نفي بالمقصود ولهذا من أراد يعني أن يتوسع في هذا الأمر وأن يتعرف أكثر على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى كتب السير وليرجع إلى الكتب التي عنيت بذكر خصاله وأوصافه صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ودلائل نبوته وخصائصه وفضائله وذكرنا لكم أن من أنفع هذه الكتب كتاب الشفاء الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المالي رحمه الله إذن هذا فيما يتعلق بشجاعته صلى الله عليه وسلم ونجدته وأما ما يتعلق بشفقته على أصحابه ورأفته بأمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نال من ذلك الحظ الاوفى ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهن بالسواك عند كل وضوء لولا ان اشق على امتي لامرتهن بالسواك فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل وضوء دفعا للحرج ودفعا للمشق لأنه لو أمر لكان أمره مقتضيا لوجوب ولما كان يعلم أنه متى أمر فإن أمره يلزم ويوجب لم يأمر أمته بسوى في أن ولهذا قال العلماء إن هذا قارينة تدل على أن التسوك عند كل وضوع أو عند كل صلاة ليس بواجب بل هو من المندوبات وهو من المستحب إذن هذا من شفقته كذلك من شفقته بأمته أنه قام ثلاثة أيام في شهر رمضان قام يصلي الليل في المسجد فاجتمع بعض أصحابه فصلوا خلفه ثم بلغ الناس الخبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فوجد المسجد أكثر مما كان عليه أمس ثم جاء في اليوم الثالث وقد شاع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس النافلة في شهر رمضان يصلي بهم قياماً فاكتبض المسجد عن آخره فلما كان اليوم الرابع انتظر أصحابه رضي الله عنه مجيئه صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ولم يأتي يأتي, يأتي. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل هذا الأمر إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها يعني خشية أن يواضب أصحابه الصلاة خلفه قيام الليل خلفه في رمضان فيأتي أمر من الله عز وجل بالتزامه فيعجز عنه فهذا من شفقة ومن رحمته بالأمة كذلك من رحمته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم ومن رحمته ورأفته بأصحابه أنه دعا ربه تبارك وتعالى وعاهد الله عز وجل فقال أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربا أنا أي شخص أنا بسأس المسلمين يلعنه أو يدعو عليه ويكون من أمته النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن يجعل دعاءه عليه رحمة وهذا يعني فضل كبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من نفسه أنه بشر وقد يغضب وقد قد يغضبه أحد أصحابه وفيدعو عليه فسأل الله تعالى أن يجعل دعاءه على أصحابه رحمة الله فاستجاب الله عز وجل دعوته, دعوته وعاهده, وعاهده على ذلك, وعاهده ذلك ولهذا قال العلماء إن معاوية, معاوية ابن أبي سفيان رضي, رضي الله عنه وأرضاه كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يدعوه فذهب فوجده يأكل, يأكل, يأكل, يأكل فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه يأكل فقال ادعلي معاوية فذهب في المرة الثانية فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه يأكل ثم قال صلى الله عليه وسلم ادعلي معاوية لا أشبع الله بطنه دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا أصليم أصليم. يشبع, يشبع الله ورحمه فكان معاوية, معاوية رضي الله عنه, عنه وهو أول ملوك, ملوك الإسلام, الإسلام وخير ملوك, ملوك الإسلام, الإسلام. أول ملوك, ملوك الإسلام وأفضلهم على الإطلاق كان يأكل سبع جفان, جفان ممتلئة ولا يشبع فقيل له في ذلك قال إني أعيا يعني أتعب ولا أشبع قال العلماء هذه فائدة له يعني فيها مصلحة لمعاوية رضي الله لأن الملوك يعني غاية ما يريدونه هو التمتع بالدنيا ولكن قد تجد الملك له من المال وله من الخير الشيء الكثير مع ذلك لا يستطيع أن ينتفع يعني قد يكون الملك مريضا في جسده فيرى الخير بعينيه مع ذلك لا يتمكنونه فقد استفاد معاوية رضي الله عنه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه فهذا من شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ولهذا قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيم وأما ما يتعلق بأمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرح واشتهر في صغره اشتهر في صغره بلقب الصادق الأمين فلا شك أنه إذا كبر وبلغ الأربعين سنة أو زاد عليها لا شك أن عقله يكون قد اكتمل أكثر فإذا كان صادقا أميناً في صغره لا يمكن أن يكون كاذباً خائنا في سنه ولهذا استدله رقل ملك الروم والذي لم يوفقه الله للإسلام وقد عرف يقيناً أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه, وأنه هو الذي بشر به الأنبياء والرسول استدل, استدل على, صدق على صدق نبوته بهذا الأمر يعني لما سأل أبا سفيان فقال هل جربتم, جربتم عليه كذبا, كذباً؟ يعني هل كان يكذب في صغره قال لا, لا, لا ما كان يكذب قال فإني قد علمت أنه ما كان ليدع الكذب في صغره على الناس ثم يذهب بعد ذلك في سنه فيكذب على الله مستحيل إذا كان في صغر سنه معرف أن الإنسان عندما يكون صغيرا يكون أقل شأنا من كبري إن الإنسان كلما ازداد سنا كلما ازداد كلما ازداد كمالا في عقله ومعرفته وغير ذلك فكيف لا يكذب على الناس وهو صغير ثم إذا كبر يذهب فيكذب على هذا شيء مستحق إذن هذا استدل به رقل على أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به من نبوته عليه الصلاة والسلام وأما مزاحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته فقد أثر عنه ذلك يعني كان مداعب الصبيان لذا كان أحد الصبيان يقال له أبو عميل وكان معه طائر صغير يدعى النغر يعني يقول بأنه طائر أسود أصفر المنقار يعني هذا الولد الصغير كان له طائر اسمه نغر في لغة العرب ومصغره نغير فلما مات هذا الطائر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك هذا الصبيب ويداعب ويقول يا أبا عمير ما فعل المغير مصغر نغر فكان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحاب وكان حسن الدعابة وكان يداعب ولا يقول إلا حقا حق حق حق لهذا ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني في يوم من الأيام جاء من الخلف يعني كان أحد أصحابه قائما في السوق فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف فأمسكه وجعل يقول من يشتري مني هذا العبد وكان هذا الرجل دميما يعني ما كانت خلقته حسنة فلما علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمسكو من خلف جعل لا يألو أن لا يفارق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن لا يفارق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ظهره محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلال الله فقال يا رسول الله إذن تجدني كاسدة, إذن والله تجدني كاسدة يعني لا قيمة لي لا أساوي قيمة كبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسي يعني منزلتك عند الله سبحانه وتعالى منزلة كبيرة عالية وقوله صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا العبد مزاح نوع من المزاح الحسن, الحسن. الضريف ولش كأنه عبد وإن لم يكن عبدا للبشر فهو عبد لرب العالم فكل الناس عباد لله عز وجل لهذا كان مزاحه صلى الله عليه وسلم صدقا لا يخالطه الكذب لا يخالطه الكذب بل قد حرم على الناس الكذبه في المساجد فقال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له الإنسان الذي يكذب لاجل أن يضحك الناس هذا حرام أما إذا كان نزاحه خاليا من الكذب وخاليا من المبالغة والإغراق فهذا مباح وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم فهو أمر مشهور أيضاً ولهذا كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم وهم يعلمون أنه أفضل رسل الله على الإطلاق هذا لا شك شيء والتفاضل بين الأنبياء والرسل ثابت بنص القرآن يقول الله تعالى وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النبيين على بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ويقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخر الآل إذن تفاضل بين الأمبياء ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم يدل حديث الشفاعة الذي ذكرناه سابقا على فضله وتقديمه على جميع الأمبياء والرسول لهذا كلهم يعني يتملص من الشفاعة إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها يعني هو حق الناس في الشفاعة لأهل الموقف حتى يعني يخلص بهذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار إذن كان صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه سيد ولد آلة كان ينهى عن تفضيله على الأمدية فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى يونس عليه الصلاة هو صاحب الحوت أو ذنون الذي ورد ذكره في سورة الأنبياء وغيرها من السورة كذلك في سورة الصفات وغيرها إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن مد ولا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى وأنا ونحن أحق بالشك من إبراهيم ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي وقال صلى الله عليه وسلم لرجل قال له يا خير البري فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لهذا قال العلماء إن الأحاديث التي وردت في النهي عن التفضيل بين الأنبياء لا تتعارض مع الأحاديث التي ثبت بها فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة هذه الأحاديث أن رجلا من الأنصار يعني تخاصم هو ورجل من اليهود فقال ذلك اليهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطنه الأنصاري وقال كيف تقول هذا الكلام ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ونحن نتيقن أنه هو الذي اصطفاه الله على معس وفضله على العالم فجاء ذلك الرجل اليهودي يشتفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله الأنصاري من لطمه إياه في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء وذلك لأن التفضيل قد يوقع في حرام قد يوقع فيما حرمه الله عز وجل لأن الشخص المسلم إذا فضل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء فقد يظن إذا كان جاهلا. أن هؤلاء الأنبياء فيهم من قصح. اقتضت أن يكونوا أقل شأنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني من أعظم الآثان وأكبر الذنوب وينبغي المسلم أن يعظم رسول الله وأن يعلم أن الله اختارهم على علم وفضلهم على العالم ولهذا خالع لماؤنا إنه لو وضع نبي واحد في في كفة الميزان ووضع جميع الصديقين والصالحين والشهداء والمؤمنين والأولياء في كفة أخرى لرجح بهم ذلك النكال فنبي واحد عند الله تعالى خير من كل الصالح والله سبحانه وتعالى يختار للرسالة من هو أهل الله ولا يختار للنبوة إلا من كان أصلح لها لهذا قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالة لهذا لما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاره أهل مكة أن يكون محمد نبيا رسوله وأراد أن تكون النبوة في أشرافه بزعمه فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني من إحدى القريتين مكة أو الطائف فقال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك يعني هل, هل هم الذين لهم الحق في إعطاء النبوة ورسالة وهل هم أدرى وأعلم من الله عز وجل بمن يصلفوا بهذه الأمانة التي هي الرسالة والنبوة نشك أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالة ولهذا إذا كان التفضيل بين الأنبياء يفضي إلى انتقاص بعضهم أو الطعن فيه ويحمل على ذلك فإنه حرام أما أصل التفضيل فهو ثابت لأن الله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على, بعضهم على بعض إذن هذه نبذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية يعني مما تعلق بأخلاقه هي كالإشارة لنعرف قدر ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة إن شاء الله وشيء محفز للمسلمين حتى يطلعوا على أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته وقدره عند الله تعالى وعند المؤمنين أيضا قلنا من أراد أن يستفيد أكثر لابد أن يرجع إلى الكتب لأن هذه المحاضرات لا يمكن أن نجمع فيها عشر معشار ما ذكر في الكتب يعني ما في الكتب خير كثير يذكرون فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون شمائله وصفاته الخلقيه والخلقيه ويذكرون خصائصه ويذكرون جميع ما تعلق باياته الباهره ومعجزاته الظاهرة التي تدل على صدقه فكلما ازداد المسلم معرفه وعلما لذلك كلما ازداد تقربا إلى الله تعالى لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولا شك أن من أسباب المحبة المعرفة فإذا كنت جاهلا بقدر الرجل قد لا تحبه أما إذا كنت تعرف قدره ومنزلته وتحيط بخصائصه وفضائله وشمائله وصفاته الحسنة فإن ذلك يزيدك قربا منه ومحبة له وتعظيما وإجلالا له وذلك حق للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فواجب على المسلم أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحبه وأن يعظمه وأن يقصد إلى متابعته وترك ما نهى عنهم صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن انفعنا بهذه الكلمات وأن يعلم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وبالنسبة للدرس آتي ان شاء الله في يوم الغب محاول أن نستعرض بعض المعجزات الظاهرة والآيات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه وقد أشرنا في الدروس السابقة أن العلماء قالوا آيات الأبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته تفوق الألف يعني أكثر من ألف معجزة وهذا قد يخفى على كثير من الناس من بعض الناس يظن أن المعجزة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن فقط وإن كان القرآن هو أعظم معجزة وأدوامها, وادوامها لأن القرآن باق, القرآن باق إلى, إلى قيام الساعة بخلاف المجزات الحسية التي شهدها أصحابه رضي الله عنهم فإنها انقضت بانقضاء زمانهم ولا شك أنها ثابتة منقولة إلينا بالإسناد الصحيح المتصل وهي يعني الإسناد هذا من خصائص هذه الأمة فلا يوجد في غيرها من الأمة إذن درس الغد إن شاء الله سيكون متعلقاً بالآيات المعجزات ويليه أيضاً درس بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى في نفس الموضوع يعني موضوع المعجزات والآيات نحاول أن نتناول طرفاً ولو طرفاً يسيراً في بيان آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الظاهرة وأعظمها على الاطلاق القرآن العظيم الذي تحدى الله به الثقلين قل ان اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظاهرا ولو أعان بعض بعضهم بعضا لا يستطيعون إتيان بمثله وهذا التحدي باق إلى قيام الساعة هذا المقام الأول المقام الثاني هو التحدي بعشر سور من مثله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا, ولم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يعني الآياء قطعا فعل لن يكون ثم التحدي المقام الثالث هو التحدي بالإتيان بسورة واحدة منه قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكثير إذا كان فيها أسئلة نرجو أن تكتب على الورق وتسلم إلى الإخوة حتى نجيب عنها غدا طبعا الأسئلة نرجو أن تكون متعلقة بموضوع الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية وسبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبو أليه الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ نبي النصري خير الجزاء وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته مبارك ورحمة الله